بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذي يكفر في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن واعجب ان I كذبت قبله أم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكع أولاد لَدَيْنَا عِنْدَهُ الْكِتَابُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَالْفَصْلَ خَيْطًا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ ابْتَسَمَ وَأَبْحَوَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَتَفَسَّعَ مِنْ قصمان بغى على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدينا لناجتك إلى عاجه وهن كثيرا من الخلطاء إلى يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا ال فاستغفر ربه الله خروا فلا تولي ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل انَّ جَامِرَ النُّورِ ثَقِيلٌ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِ الواقف نعمل العابد انت انه هو إني حب الخير عن بكر ربي حتى تراد. حتى تراد. الناب رد تر من بعده إنك أنت الوهاب فسخرنا له البيح تجري بأمره حيث أصاب والشياطين الشيطان بمصب وعدام اركض برجلك هذا مرتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة وذكرى لأولي الألباب وخذ بيتك ضغثا فاطرب به ولا تحنث إنا وجدنا مصابرا إنا وجدنا مصابرا نعم العبد إنه يا بصار إن أخلصناه بخلصة كردار وإنه من ذن آل من المصطفين الأخيار والذكر إسماعيل واليسع وذ الكفر كل من الأخيار ها وإن للمتقين لحسن مآب جنات عذر مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب متقين فيها فِيهَا فيها بفاكهة Fior de uma cha Qua dentro um costaado معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم تخذناهم سخريا أم زاغت عنهم <الأبصار> إن ذلك لحق تخاصر لا الا ابن يخصون اي حارئ اليا الا انما انا مغير ب قال ربك للملائكه اني خلقت بشرا من مطين. فإذا سميته فَقَوْنَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَنَارَ عَيْكَطُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْلَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أستكبرت أن كنت من العليم كان الظل قريب يوم الوقت الممدود قال فبعزتك قال فبعزتك عزتك لهو لهم اجمعين ان منهم أجنعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما